yırjg elihin fal nectiynnem bi jundil laqbellem biha ve lanuxrjennem minha azilte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 liyan tu luani ashkuru am akthur wa man shakara fa inna قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَرْدٌ مِنْ قَوَارِيرِ قَالَتْ رَبِّ إِن Zlâm tu nefsi ve